اشف كلامك قبل عامين وتذكر يوم مصلك ورد وانسامك رحيقة قولتك لي يا حبيبي لا تفكر متركك لو شبت الدنيا حريقة آه يا واسمن من الفرحة تبكر في ذنايا من تبسم بل ريقة قلت لك قلبي من اسبابك تحكر شوف لي مخراج او اية طريقة كني ادري صف والايامي تحكر كني ادري قافي الفرحات ضيقة ودي أنسى كل حاجة بس مذكر نسيتك في حياتي لو دقيقة أجرحك أو أعذرك أو أني أشكر صدر عاشق جابها الوقت ومضيقة أسألك بالله أمانة كيف تنكل الأحاسيس الوطيدة والوثيقة كم أحبك قلتها لي قبل أسكر وكم شهرتك ليل عاشق مع عشيقة ذا كلامك قبل عامين التذكر اشكرك شبيت في صدري اشكرك في صدري حريقه